وقد خاب من دساها كذبت فمود بطغوها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواغا ولا يخاف عقبا